وَقُوا لَا تَذَر آالِهَ تَكُم وَلَا تَذَرٌ إ وُدَّو وَلَا سُواعى وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَسيرَ وَلَا تَزِدَ الظَّالِمِينَ إِللااْبُنَلَ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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا